ولن ترضى عنك اليهود ولن نطارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم بعد الذي جاءك ملك من العلم ملك من الله من وليه ولا نصيد الذين أتيناهم الكتاب يثنونه حق تلاوته يثنونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وما يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني حضلتكم على العالمين واتقوا يا بني ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأما واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهدنا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 طره إلى عذاب النار وبئس المصيد